أفكروهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعم حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو من سعته وَمَنْقُدَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَالْيُمْفِقُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْضَ عُسْرِ يُسْرًا وَكَأِنَّهُمْ قوية نعتس عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حساب شديد فحاسبناها حساب شديد وعذبناها عذاب نكرى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 117. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور 118. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله 119. تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا 110. قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم 112. يتنزل الأمر بينهم